قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا سَأَنطَلِقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَطِيعَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شتتَّ خَذت عليهه أجرثَ قَلَق حتى إذ أأَتَياأَهْلَ قة يتق مَا أَهلَهاَا فَأَبوأَ غيفُهُما فَأَبو أي غيفُهُماَا فَجد فيِيهَا ج ر يريدأَ قَبّ فَأَقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فن...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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تَخْشَيَانِ أَنْ يُرْهِقَهُمَا فَخَشِينَا أَنْ يُطْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تَخْشَيَانِ أَنْ يُرْهِقَهُمَا فَخَشِينَا أَنْ يُضْحِقَهُ مَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا فَخَشِينَا أَنْ يُضْحِقَهُ مَا طُغْيَانًا فَأَرَدنأَ يُبَدلَهُ مَا رَبّهُماَا خَيْرًا مِنْه زَكةَ وأأَنقَرَضَ الرحْمَا فَأَرَدنا أي يُبَدهُ مَا رَبّهُماَا خَيْر مِنْه زَكةَ وَأَنقَرَضَ الرحْمَا فَأَرَدنا أي يُبَدلَهُ مَا رَبّهُماَا خَييرٌ مِنْه زَكَ وَأَمَّ الجدَار فَكَانَ لغلَ مَْنةِ مَْن فِي المدينة فكَانَ لغُول مينةِ مَْن س المدينةِ وَوكان ت تحتهُ كَنزُ الهُماَا وَوكَانَ فأراد ربك أن يبلغ غاء شدهما ويستخرجا فنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امر ذالك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وأنما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 وأنما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا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 قل سأكل عليكم منه ذكرا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 حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَئِدَتَكَ تَجَاوَزَتْ حُدُودَ الْمَدِينَةِ فَتَمَعَّهُ وَانظُرْ أَفَتَّبِعُونَ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 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 لَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ, أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ على قَوْمٍ لَّمْ نَّجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَّجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون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 وَجدمِ دونُمَا قَوْم ل يَكادُونَ يَفقَهُونَ قَون حتىَ إذ بَلَ غَضَينَ السََّّينِ وَجدمِ دونُمَا قَوْم لا يَكدونُون وَجدمِ دونُهمَا قَوْمَ ل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 فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لك خَرْجًا فَتَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجَعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا آتوني زذر الحديث حتى إذا ساءوا ذين الصدف فانقالا فخو حتى إذا جعل له نارًا قال آتوني افرغ عليه قطرا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرخ عليه قطرا آتوني زبر الحديد حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُوّ خَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي مِئْفَرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَسْطَرُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَسْطَرُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَتَرَكْنَا يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا وكانوا لا يستقيمون سماعا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا وكانوا لا يستقيمون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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنيعا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فحدطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحدطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات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 كانت لهم جنات في الدوسن وسنا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين لا يبغون عنها حولا خالدين لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددا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 فردنا ذلك الكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل انتا فذا كلمه ربي لنفد البحر قبل انتا فذا كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددًا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 فَمَنْ كَان يَغْجُ لِقأَرَبِّه فَلْ يَععمل أَعملَلَ صَالحَ وَلَا يُشْرِك فَلْ يععمل عمللَ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعبادَةِ رَبّهِ أَحَدَا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 فَإِنَّهُ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم كاف ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا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 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَدَى لِيَ اللَّهُ كَوَلِيٍّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَدَى لِيَ اللَّهُ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَقِيرًا فَهَدَى لِي مِلَّةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَجْعَلَنِي لِلَّهِ هَادِيًا وَكَوْنًا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا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 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ مِنْ اسْمِهِ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقرا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لَنَا غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ من الكبر عتيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك رب اجعل لي آية قال آيَتُكَ ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب اجعل لي آية قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَّ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنَّ سَبِّحُوا بكرة وعشيا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ, فأوحى إليهم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 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَتْ تَقِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِهِ وَيَوْمَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ مَوْتِهِ وَيَوْمِ يُبْعَثُ حَيًّا وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادِهِ وَيَوْمَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ مَوْتِهِ وَيَوْمِ يُبْعَثُ حَيًّا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 واذكر في الكتاب مريم اذ تنبذت من اهلها مكانا شرقيا في الكتاب مريم اذ تنبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا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 تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لك غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُن بِغِيًّا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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا, ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 حملته فانتبذت به مكانا قصيا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جذع نخله قالت قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ملت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ناداها من تحتها ألا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فنادها م تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جلَ رّكِ تحتك سرية وَذ إليك بجد نخلة تسااق عليك رقاً ج وهذّ إليك بجد نخلة تسااق عليك رق جميع وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي هُوَ مِنْ عِبَادِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَأَقِمْ لِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقُرْآنَ الزُّهْرِ وَقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا وَنِصْفَ لَيْلٍ أَوْ ثُلُثَهُ وَسَبِّحْ وَبُكِّرِ الصُّبْحَ لِئَلَّا يَحُومَ عَلَيْنَا طَغَوٰهُ مِنَ الْعَشِيِّ وَقَضَىٰ نَهَارَكَ فَأَقُمْتُ لِلَّهِ نَذْرًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا سَأْكُونَ وَأَشْرَبُ وَأَقْضِي عَيْنًا فَإِنْ مَا تَرَى مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَإِنْ مَا تَرَى مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مقيم لقد جئت شيئا فريا فاتت به قومها تحملوا قالوا يا مقيم لقد جئت فريا فاتت به قومها تحملوا قالوا يا مقيم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك مراسوا و ما كانت امك بغيا يا اخت هارون ما كان ابوك مراسوا و ما كانت امك بغيا يا اخت ما كان ابوك مراسوا و كانت امك بغيا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 قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وَاجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأوصاني, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَاجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وَبِرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيًّا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 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلِكَ يَسَ ابن مَرْيَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ذَلِكَ يَسَ ابن مَرْيَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يتخذ من ولد م كانََ لِلهِ أَ يَاتَّقِذَ مِ وَلَدَ سُببحَانَهُ إذَا قَضَأَمْرًا فَإَِّ ماَا يَقُول فَإَِّماَا يَقُولُ لَكُ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 يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ مَا كَانَ لِلَّهِ فبحانَهُ إذَا قَضَأَمْر فَإَِّ ماَا يَقُ فَإَِّماَا يَقُول لَكمُمْ فَيَكُم وَإِ اللهَّ رَبّ وَرَبّكُمْ فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ تَخْتَلِفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَِلُ للَّذينَ كَفرَروا مِن مشهَدَو مِن أَغِيير فَخْتَلسَ الأأَحْذَابُ مِنْ غَيْنِهِم فَولُ للَّذينَ كَفرَوا مِن مشهَد يَوْ مِن عَغِيم فَخْتَلسَ مِنْ غَيْهم فَأَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يَوْمَ يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال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 الحسره وانذرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر وهم في غفله اذ وهم في غفله وهم لا يؤمنون وانذرهم يوم الحسره وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فيه غفلة إذ قضى الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وَمَنْ عَلَهَا وَإِلَن يُرجَعُون إِ لَفْنُ لَرتُ الأبَّّ وَمنَن عَلَهَا وَمَنْ عَلَيهَا وَإِلَ وَنَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ في الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا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 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُخْزِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُخْزِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لم يأتك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 فاتبعني أهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا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 اِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّبَ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّبَ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 وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو بِادْعُ رَبِّي عَسَى ألا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ, وهبنا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا فلما اعتز لهم وما مِنْ من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكنا جعلنا نبيا فلما اعتز لهم مِنْ يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكنا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا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 وَوكَانَ يَأْمررُ أَهْلَهُ بِالصَّلااتِ وَزَّكاتِ وَوكان عينندَ رَبِّهِ مَرضِيَّا وَوكَانَ يَأْمررُ أَهْلَهُ بِصَّلااتِ وَزَّكاتِ وَوكان يَندَ رَبِّهِ مَرضِيَّا واذکر في الكتاب ادريس إنه كان صدقا نبيا واذکر في الكتاب ادريس انه كان صدقا نبيا واذکر في الكتاب ادريس هُوَ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ اَنَّ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنْ من حملنا مَّعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا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 ان النبيين من ذرية ادم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم ومن ذرية ابراهيم ومن من هدينا وجدبنا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا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 خَّوسُجدَ وَبُكيا فَخَلَفَ مِن بعدعْدِهم خَلْفٌ أَضار الصَّلَةَ وَاتَّبَع الشَّهَواتِ فَس فَ يَلقَوونَ غَّ فَخَلَفَ مِن بَعِْهم خَلْفٌ أَضار الصَّلَةَ وَاتَّبَع الشَّهَواتِ فَسو فَ يَلقَوونَ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فَأئِكَ يَيدخُلونَجَّةَ وَلَا يُغْلَونَ شَيْئ إَِّا مَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَألك فَوْولئِكَ يَيدخُلونَ الجنَّةَ وَلَا يغْلَونَ شَيْ إِلَّا مَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأول فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدل للتي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبرل عبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبرل عبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ممت لسوف اخرج حيا ويقول الانسان اذا ممت لسوف أخرج حيا ويقول الانسان اذا ممت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان سَنُؤَنَّ خَلَقْنَاهم قَبْلَ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ من قبل ولم يكو أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن قَبْلُ وَلَمْ يَكُونُوا شَيْئًا فَرَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثمَُّ لا نُحضِرًاَّهُ حَولَجَهًَا مَجفيَا فَرَبِّكَ لا نَحشرًاَّهُ وَالشَّيطِثَُّ لا نُحظِرًا إَّهُ ثم لنا نحضر انهم حول جهنم مجثيا ثم لنا نذعن من كل شيعة ايهم ايهم أشد على الرحمان عتيا ثم لنا نذعن من كل شيعة ايهم أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننذعن من كل شيعة أيهم أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنَّ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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا قبلهم قَطّ مِنْهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَطّ مِنْهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مدا فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّمَا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَطٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا قُلْنَا إِنَّ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مدا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ الْمَسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَدٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا فَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَطٌّ مَّكَانًا وأضعف جندا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا وَيَسِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدَّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَمَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟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 وَنَرِثُهُم مَّا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُم مَّا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُم مَّا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَابًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَابًا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ ما نعد لهم عذاب يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ودا ونسوق المجرمين الى جهنم وئذا ونسوق المجرمين الى جهنم وئذا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادعا لقد جئتم شيئا ادعا لقد جئتم شيئا ادعا تكاد السماوات يتفطرن منه وكان فَالْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا تَكادُ السمواتُ ييتفَضنَ مِه وَتَن شَقل الأضُ وَتَخِ الجبال وَتخُِ الجِبال هَدَّ تكادُ السمواتُ ييتَفَضْنَ مِنْه وَتَ شَّ الأضُ وَتخِ الجبال وَتَخِ الجِبال هَدأَ دَ ورحمة <تصفيق> الله أَنذَ هَوَلِ الرَّحْمَنِ وَلَدَا أَنذَ هَوَلِ الرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ ان كل من في السماوات والارض إلا اثر رحمان ان كل في السماوات والارض الا اثر رحمان إلا آتي الرحمان عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمان إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إن في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إلا آتي احمد نعبد لقد احصاهم لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدوا لقد احصاهم لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم وكلهم آتي يوم القيامة فردا وكلهم آتي يوم القيامة فردا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دَرْجَاتٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ انما استرضناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الندى فان ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم النذى فان ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به القوم المنذار وكم اهلكنا قبلهم من قوم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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ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 مأَ زَلنا عليك القرآنَ لتشقا مأَ زَلنا عليك قرآنَ لتشقا م أن زَلنا عليك قرآن لتشقا إللا تذكرة لمم يخشى إلا تذكرة لمم يخشى إللا تذكرة لمم يخشى تنزيل من من خلق الارض والسماوات العلى تنزيلا من من خلق الارض والسماوات العلى تنزيلا من من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العش السوى لهما في السماوات وماات الأرض وما بينما وما تحت السرا لهما في السماواتِ وماات الأرض وما بينما وما تحت السّرا لهما في السماوات وما ت الأرض وما بينما وما تحت السرا وَإِن تَجَهَرْ بِقَولِثَ إِهُ يَعلملَُّرَّ وَأَخْفى وَإِن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 وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ وَهَلْ اذرا انا نار فقال لاهلهم كونوا اني انست نار لعلني ااتيكم منها بقبص او اجد على النار هدا اذرا انا نار فقال لاهلهم كونوا اني انست نار لعلني ااتيكم منها على النار هدا اذرا انا نار فقال لاهلهم كفوا اني انست نار لعلني اتيكم منها بقبص او اجد على النار هدا فلما اتاها نودي يا موسى فلما اتاها نودي يا موسى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 لما يوحى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاه لذكر انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاه لذكر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 لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى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 وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكت عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها ما ارغب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 قال القها يا موسى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى فالقاها فاذا هي حيه تسعى تسعى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ان ايه اخرى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي قَالَ رَبِّ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي امري ويسر لي امري واحنل عقده من لساني واحنل عقده من لساني, من لساني قولي يَفْقَهُ قَوْلِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِي يَعْرُونَ أَخِي يَعْرُونَ أَخِي يَعْرُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي أشهد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا إِنَّكَ قال قد اوتي تسلك يا موسى قال قد اوتي موسى قال قد اوتي يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى ولقد مننا عليك مرة وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى أَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ فَالْيُنْقهِ الَُّ بِالساحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُولّ وَعَدَُّ وَأَلقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّّةً مِنّ وَللتُصْنَ عَ عَي أَن قَضفِيهِ ف التَّابُوتِ فَقَضِ فِيهِ فِي الَّ فَلْيُلقِهِم يَُّ بِالساحِل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له عَلَيْكَ عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى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 اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَاجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِئْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, أصطنعتك لنفسي, أصطنعتك لنفسي أصطنعتك نفسي اذهب انت واخوك بايات ولا في ذكري اذهب انت واخوك بايات ولا في ذكري اذهب انت واخوك بايات ولا تنيا في ذكري اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أو يَخْشَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يخشى يَخْشَا فَقُولَ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ نَطْغَى نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ قلَ رَبّناَ إِنا نَخَافُ أي أن يَفْرطَ لَن أَْ أي يطغَا أأَْلَ ل تخَافى إني معكمَا أَسْمَع وَأَر قلَ ل تخافى إِني معكُمَا أَسَع وَأَر أَلَ ل تخافى إني معكُمَا تِهُ فَقُول إا رَسُول رَبِّكَ فَأَْرسِ الْ المَانَا فَْرس المَانادَل إِسْرائلَ وَلَا تُعَدِّبهُم قَائِلِينَ إِنَّا كَبِتَ آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى فَقِيلَ هُفْقُوا لَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا, فأرسل معنا بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا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 وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال فما بال القرون الاولى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 من السماء ماء فأخرجنا به ساخرجنا به ازواجا من نبات شتى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء لمن السماء ماء فأخرجنا به فَاخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنَّ النَّبَاتِ شَتَّى كُلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا غَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا فأخرجنا به أسواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها لوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها ومِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى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 قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك موسى فلناتيناك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلِ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا وَلَا أَنْتَ قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتاه فَتَولا فِرعونُ فَجَمَعَ كَييدَهُ سَُّ أَتَ فَتَوَّ فِرعوْنُ فَجَمعَ كَيْدَهُ سَُّ أَتَ قلَ لَهُّ سَولَكُم لا تَفْتَرُوا عَى اللهَِّ كَذِبًا فَيُصْحِتَكُمْ فَيُصْحتَكُمْ بعذاَ وَقَدَ خَابَ مَ نِفْتَر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 بَيُصْحتَكُم بعَذااب وَقَدَ خَابَ مَ نِفْترىَ فتَنزَ أَمْرَهُم بَيْنَهُم وَصَغ الن جُوى فتَنزَع أَمْرَهُم بَيْنَهُم وَصَغ الن جوى فَتَنزَع أَمَْهُم بَيْنَهُمْ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِقِرْطَكُمُ الْمُثْلَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا فأجمعوا كيدكم ثمأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا فأجمعوا كيدكم ثمأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا فأجمعوا كيدكم ثمأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إن أنت وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى قَالَا بَلْ أَنقُوهُ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى قَالَ بَلْ أَنقُدُ فَإِذَا أَحْبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى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 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ فَلَأَقْطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف وَل أُصَلِّبًاَّكُمْ فيِيجُذُ إ نخلِ وَلَ تَعمُ وَلَ تَعمٌأَّنَا أَشَدُّ عَذَابَ وَأَبَقَا وَلَ آممَ تُمْ لَ قَبَلَ أنن آذََلَكُمْ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وَلا أُقَقتًِا أَبِهَكُمْ وَأَْجُلَكُمْ خِلَافٍ وَل أُصَلِّبًاكُ وَل أُصَلِّبًَا إكُمْ فيِي جُذُو إِ أأَخْلِ أَشَدُّ عَذاَابَ وَأَبَقَا قَالَا آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ فَلَأَقْطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَا تَعْلَمُونَ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنا مِنَ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الدينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا لن على ما جاءنا من البينات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 اغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السخط والله خير وابقى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 فإن له جهنم ما لا نموت فيها فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا انه من ياتي ربا مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها فان له جهنم لا يم فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لما يموت فيها فإن له جهنم لما يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك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 تحتها الأنهار جنات عدم تجري من تحتها الأنهار خالبين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عدم تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عدن تجري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 قُمْ ذَرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى وَلَقَدْ أَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِي بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا فَضْرِ بَ لَهُ طرَيقًا فِيبَحْرَ بَسَلَّ تخافُ درَركَ لا تخافُ درَكَ وَلا تَخشى وَلاقدََ أَ حَنَا إ موسَ أَنْ أصْ بِعباد فَضِْ بَ لَهُ قَدَرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِينِ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ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 قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلّ عَلَيْهِ غَضَبِي فقد هوى قُلْ هُوَ مِنْ طَيِّبَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وآمن وَعَمِلَ صَالِحًا واعمل صالحا ثم اهتدى وان لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, وعمل صالحا ثم اهتدى وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ ۖ قُمْ كَيَّ وَمَا أَعْجَلَكَ ۖ قُمْ كَيَّ وَمَا أَعْجَلَكَ ۖ قُمْ كَيَّ قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لتضى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لتضى قالهم اولائي على اثري قال فاننا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري قال فاننا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري قال فاننا قد فتنا السامري تَضَرَّجَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّانَا أَسْفَرَ قَالَا يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي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 ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى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 فأخرج لهم عجلاً جسدًا له خواو فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلاً جسدًا له هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا ولا نفعا افلا يرون الا يرجع اليهن قولا ولا يملك لهم ضرا افلا يرون الا يرجع اليهن قوله ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَد قَالَ لَهُم هَارُون مِن قَبَنوا يَا قَوْمِ إِ مَا فُتتُ بِهِ وَإِن رَبَّكُم الرَّحْمَ وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَُ فَتَّبِعونه وَأَطعُ أَمْرِي وَلَقَدَ قَالَ لَم هاَارُون مِنْ قَبَنُ يَا قَوْمِ إ مَا فُتتُ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحم وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَُُ كَاتَّبِعوني وَأَطعُ أَمْرِي وَلَقَدَ قَالَ لَهُم هَارُونُ مِن قَبَلُ يَا قَومِ إِ مَا فُتِتُ بِهِ وَإِن رَبَّكُم الرَّحْمَ وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَُ فَاتَّبِعوني وَأَطِِعُ أَمْرِي قالَاوا لَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَكِ فِ نَحَت يَرجع إلَنَا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال <متضح> يَاهارُونُ مَا مَنَعكَ إذْرَأَيتَهُمْ ظَلُّقاللَ يَهَارُون مَا مَنَعكَ إذْرَأَيتَهُمْ <متضح> بَلُّقالَالَ يَهَارُون مَا مَنَعكَ إذْرَأَيتَهُم بَلُّْأَللا تَتَّبِعَنأَفَع صَحيتَ أَمريِي وَأَلا تَتَّبِعَنِي أَفَع صَحيتَ أَمْريِي وَأَلا تَتَّبِعَن أَفَععَ صَحيتَ أَمْري قال يا بني اما لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال يا بني لا تاخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت إن خشطُ أن تق فّرقة بين بني إ الصلَ وَلم ترق بقلي قال يبنَ أَّ لا تأخُذ بِلحة وَلا برأْس إي خشتُ أن تق فّرقة بين بني إرلَ وَلم ترق ب قلي قال فم خطب كيا ساامري.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 فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا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 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنصِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَالٍ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وَسِعَ كُ شيءَيْْ إِِم إَِّ ماَا إلَهُكُم اللهَّهُ الذي لا إِلَهَا إِلَّهُ إلا هو وَسِعَ كُ شيءَْ إِ إِلم كَذَلِكَ نَقُصّ عَلَيكَ مِن أَنظَ إِماَا قَد صَدَق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الذِّكْرِ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ مَن قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الذِّكْرِ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ مَن وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن انه يحمل يوم القيامه وزرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حلال خالبين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا خالبين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ فَخَفِفِ الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَوْمَئِذٍ فَخَفِفِ الصُّورِ يَوْمَئِذٍ فَخَفِفِ الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَوْمَئِذٍ فَخَفِفِ الصُّورِ يوم يوم يور وَونحشر المجرين يومَائِ ز يتخافَتونَ بَهُ إ بِ إ عشاب يتخافتونَ بَنَهُ إ بِم إلا عش يتخافونَ بََهُ إ بُم إ عش نحن علمم بماَا يقولون إذ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْكُم إِلَّا يَوْمًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْكُم إِلَّا يَوْمًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْكُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ وان ويسالونك عن الجبال فقل انسفها ربنا اسفاه ويسالونك عن الجبال ويسالونك عن الجبال فقل وينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَرُهَا, قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا لا تراء فيها عوجا ولا امتاعا لا تراء فيها عوجا ولا لا تراء فيها عوجا ولا امتاعا يوم اذ يتبعون الداهيا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاهِيَةَ لَا عِوَجَا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 فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن إلا أدن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ به مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ بُلْماً وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْخَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ بُلْماً خَابَ مَنْ حَمَلَ ومن يحمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلم من ولا هضما ومن يحمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فَل يَخَافغُمَو وَلا حَبم وَكذَالكَ أَ زَلناهُ قُرآنَ الن رَب وَصَفْنا فيِي مِنَوعيدِ عَهُم يتقُون عَهُم يتقُونَ أَوْ يحدِت لَهم بِك وَكذَلكَ أَ زَلناهُ قُرآنَ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون عَهُم ييتقُونَ أَوْ يُحبِت لَهُم بِك وَكَذَلكَ أَن زَلناهُ قُرآانَ النَّ رَبان وَصََفْناَ فيِي مِنَوعيدِ عَهُم يتقُون عَهُم يتَّقُونَ أَوْ يُحبتُ لَهُ بِكان فَتَعَلَ اللههُ مَلكُ الحَّ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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَلَقَدْ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قلنا تد ل آدمَمَ فَسَجد إلاا إل سَأَبَ وَإِذقُناالِملا إِكَ تستد لآدمَمَ فَسجد إلاا لآدم إل سَأَبَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ إِنَّ هَذَا عَدٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدٌ انها زاد لك ولزوجك فلا يخرجا من الجنه فتشقا فقلنا يا ادم ان هذا زاد لك ولزوجك انها زاد لك ولزوجك فلا يخرجا من الجنه فتشقا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَحْرَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَحْرَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ وَلَا تَحْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ فَوَسْوَسَ وَسْوَاسَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَفْنَى فَوَسْوَسَ وَسْوَاسَهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَفْنَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَفَا أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَصَا أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ثم ربه وهدا منها فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى وَمَن ضَلَّ فَإِنَّكُمْ مِنْهُ تَبَاعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَا مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى قَالَهْ بِطَأْمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَا مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى قَالَهْ بِطَأْمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو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 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك من أسرف ولم ي ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطى أفأَلَ يَحْدلَهُم كَمْ أَهْلَْنَا قَدَلَهُ مِنَقُرون يَمْشونَ فيِي مَساكِنِهِم إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِؤُولُّهَا أأَفَلَمْ يَهْدِلَهُمكمَمْ فِي ذَلِكَ لآيات لِؤُولُّهَا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبَلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًى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 ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون وسبح بِحَمْدِ ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وَقوا لَلَا يَأتين بآيَة مِ الرّبِّ أَلَْ تَأْتِهِ بَينَةُ مَا في الصّحُ فِي الأُول وَقوا لَلَا يَأتين بآية مِ الرّبِّ أَولَْ تَأتِهِ بَينَةُ مَا فيِي الصّحُ فِي الأُول وَقوا لَلَا يَأتينَا بآيَة مِ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 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنِتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لقالوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُنْتُمْ مُتَرَبِّصِينَ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى